الاول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام ودهك ملاكي الذي يهلئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية اعد طريق الرب اصنع صبوله مستقيمة كان يحنى يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمخفرة الخطايا وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أوروشالين واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطايا وكان يحن يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بري وكان يكرز قائلا يأتي بعد من هو أقوى منه الذي لست أهلا أن أمحني وأحل فيه رحداته أنا بالماء وأما هو فتيعمدكم بالروح الكبرى وفي تلك الأيام جاء يسوع من ماطرة الجليل واعتمد من يوحنا في القرق وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماواتي قد انشطت والروح مثل خمامة نازلة عليه وكان صوت من الثموات أنت ابن الحبيب الذي به سرطه وللوقت أخرجه الروح إلى البرية وكان هناك في البرية أربعين يوما يجرب من الشيطان وكان معلو حوشي وصارت الملائكة تخدمه وبعدما أسلم يوحن جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر تمعانا وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كان صيادين فقال لهما يسوع هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادين نائم فللوقت ترك شباكهما وتبعاه ثم اكتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب بن زبدي ويحنى أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك فدعاهما للوقت فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهب وراءه ثم دخلوا كفر ماهوما وللوقت دخل المجمع في السفينة وطار يعلمه فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كما له سلطان وليس كالكتبته وكان في مجمعهم رجل به روح النبي فصرفت قائلا آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله فانتهره يسوع قائلا اخرى وخرج منه فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين ما هذا ما هو هذا التعليم الجديد لانه بسلطان يأمر حتى الارواح النجسة فتطيعه فخرج خبره للوقت في كل الكرة المحيطة بالجليل ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت الى بيت سمعانة واندراوس مع يعقوبة ويحنة وكانت حماس سمعانة متجعة محمومة فللوقت اخبروه عنها فتقدم واقامها ماسكا بيدها فتركتها الحم حالا وصارت تخدمه ولما صار المتاء اذ غربت الشمس قدموا إليه جميع الصقماء والمجانين وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب فشفا كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك فتبعه سمعان والذين معه ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يطلبونك فقال لهم لنذهب الى القرى المجاورة لأكرز هناك ايضا لاني لهذا خرقته فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين فأتى اليه ابرس يطلب اليه جافيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطفرنا فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فطر فللوقت وهو يتكلمه ذهب عنه البرس وطهر فانطهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل لأحد شيئا بل اذهب أري نفسك للكاهنة وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة له واما هو فخرج وافتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر ان يدخل مدينة ظاهرا بل كان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون اليه من كل ناحية الأفحاف الثانية ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام تسمع أنه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا إليه مقدمين مكلوجا يحمله أربعة وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقفة حيث كان وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مطهعا عليه فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطايات وكان قوم من الكتبة هناك جالفين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجابيه من يقدر ان يغفر خطايا إلا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيسر أن يقال للمكلوب مغفورة لك خطياك أم أن يقال قم وحمل فريرك وامشي ولكن لكي تعلموا ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يخفر الفطايا قال للمسلوب لك اقول قم واخمل سريرك واذهب الى بيتك فقام للوقف وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا ثم خرج ايضا الى البحر واتى اليه كل الجمع فعلمهم وفيما هو مفتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني فقام وتبعه وفيما هو متفئ في بيته كان كثيرون من العشرين والقطاق يستفئون مع يسوع وتلاميه لانهم كانوا كثيرين وسبعوه وأما الكتبة ورث الرسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاط قالوا لتلميدي ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاط فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة وكان تلميذ يحنى والفرسيين يصومون فداءوا وقالوا له لماذا يصوم تلميذ يحنى والفرسيين وأما تلميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بني العرس أن يصوموا والعريس معهم مدام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا ولكن فتأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عثيق وإلا فالملء الجديد يأخذ من العثيق فيطير الخرق أردأ وليس أحد يجعل خمرا جديدة في ذقاق عثيقة لألا تشقى الخمر الجديدة فالخمر تنصبه والذقاق تتلكه بل يجعلون خمرا جديدا في ذقاق جديدا واكتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطكون السنابلة وهم سائرون فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاعة هو والذين معه كيف دخل بيت الله في ايام ابي اثار رئيس الكهنة واكل خبزة تقدمة الذي لا يحل اكله الا للكهنة واعطى الذين كانوا معه ايضا ثم قال لهم السبت انما جعل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذا ابن الانسان فهو رب السبت ايضا الاصحاف الثالث ثم دخل ايضا الى المتمع وكان هناك رجل يده يابسة فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوصف. ثم قال لهم هل يحل في السك فعل الخير او فعل الشر تخليص نفس او قتل فتكتوا فنظر حوله اليهم بغضب حديما على غلاظة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدهت فعادت يده صحيحة كالاخر فقرد الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه فانطرق يسوع مع تلاميذه الى البحر وتابعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن اورشليمة ومن ادومية ومن عبر الاردن والذين حول صورة وصيدات جمع كثير اذ سمعوا كم صمع اتوا اليه وقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يسحموه لأنه كان قد شف كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وطرخت قائلة إنك أنت ابن الله وأوصاهم كثيرا أن لا يصدروك ثم صعدا الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه واقام اثنى عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين وجعل لتمعانا اسم بطرس ويعقوب بن زبدي ويحن اخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس اي ابناء الرعب وانضراوس وفيلقوس وبرثولماوس ومتة وتومة ويعقوب بن حلفة وسداوس وسمعان القانوي ويهوض الاسخريوطية الذي اسلمه ثم اتوا الى بيتنا فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا ولا على اسل خبهم ولما سمع اقرباؤه فخرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل واما الكتبة الذين نزلوا من اوروشالين فقالوا ان معه بعل زبولا وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فدعاهم وقال لهم بامثال كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطان وان انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيتها الحق أقول لكم إن جميع القطايا تغفر لبن البشر والتجاديف التي يجدفون ولكن من جدف على الروح القدر فليس له مكثرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية لأنهم قالوا إن معه روح نجس فجاءت في نئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك فأجابهم قائلا من أمي وإخوتي ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي الأضحاف الرابعة وابتدأ أيضا يعلم عند البحر فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر والجمع كله كان عند البحر على الأرض فكان يعلمهم كثيرا بأمثال وقال لهم في تعليمه اسمعوا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت سيور السماء وأكلت وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له طربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرضا ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفا وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو فأتى واحد بتلاتين وآخروا بستين وآخروا بمئة ثم قال لهم من له أذناني للسمعين خليسمع ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الإسم عشر عن المسك فقال لهم أبعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء لكي يقشروا مقشرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يسهموا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطيات ثم قال لهم أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال الزارع يزرع الكلمة وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينجع الكلمة المزروعة في قلوبه وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحذرة الذين خنما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرق ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلحين فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعفرون وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا طمع وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الديدة الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون واحد ثلاثين وآخر ستين وآخر مئة ثم قال له هل يؤتى بصراج ليوضع تحت المكيال أو تحت الترير أليس ليوضع على المنارة لأنه ليس شيء سفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلمه إن كان لأحد من اذنان للسمع فل يسمع وقال له منضره ما تسمعون بالكيل الذي به تكيلون يؤكل لكم ويزاد لكم ايها السامعون لان من له سيعطى وان من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبول وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجلة لان الحطابة الحضرة وقال بماذا نشبه ملكوت الله او باي مثل نمثله مثل حبة خربل متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكبر جميع البقول وتصنع اغصانا كبيرا حتى تستطيع طيور السماء ان تتآوى تحت ظله وبانثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا لاستطيعون ان يسمعوا وبدون مثل لم يكن يكلمهم واما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المثال لنكتذ الى العبر فتركوا الجمعة واخذوه كما كان في السفينة وكانت معه ايضا سفن اخرى صغير فحدث نوء عظيم فكانت الامواج تضرب الى السفينة حتى صار التمثل وكان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه وقالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابك فتكنت الريح وصار هدوء عظيم وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا ايمان لكم فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبخرة يطيعانه الأصحاب الثانية وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجبريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور انسان به روح نبس كان مسكنه في الكبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بثلاثل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وثلاثلة فقطع الثلاثل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي الخجول يصيح ويجرح نفسه بالحجاب فلما رأى يسوع من بعيدا ركض وسجد له وصرف بصوت عظيم وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أستحذفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له اخرج من الإنسان يا أيها الروح النبث وتأله مشمك فأجاب قائلا اسمي لديؤون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكور وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها فأذن لهم يسوع للوحيد فخرجت الأرواح النبسة ودخلت الخنازير فاندفع القطيع من على الجرس الى البحر وكان نحو الفين فاختنق في البحر واما رعاة الخنادير فهربوا واخبروا في المدينة وفي الضيار فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا الى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومه ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع فتعجب الجميع ولما اكتاز يسوع في السفينة ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير وكان عند البحر واذا واحد من رؤتاء المجمع اسمه ييرس جاء ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا ابنة الصغيرة على آخر نسمة ليتك تأكي يدك عليها لتشكى تتكلم فمضى معه وتابعه جمع كثير وكانوا يفهمون وامرأة بنفس دم منذ اثنتين عشر سنة وقد تألمت كثيرا من أصباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنفت شيئا بل صارت إلى حال الحرب لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه لأنها قالت إن نسست ولو ثيابه شكيت فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في باسمها أنها قد برئت من الدائر فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خردت منه وقال من لمس في يدي فقال له تلميذه أنت تنظر الجمعة يسهمك وتقول من لمسني وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا واما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت وقالت له الحق كله فقال لها يا ابنة ايمانك قد شفات اذهبي بسلام وكوني طحيحة من ذائك وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمعين ابنتك ماذا لماذا تطعب المعلمة بعده فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمع لا تفهم آمن فقط ولم يدع أحدا يدبعه إلا بطرس ويعقوب ويحمد أخى يعقوب فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضبيبا يبكون ويولولون كثيرا فدخل وقال لهم لماذا تبجون وتبكون لم تمت الصبية لكنها نائمة فضحكوا عليه أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمته والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مطبعة وامسك بيد الصبية وقال لها طليث قوم الذي تفسيره يا صبية التي اقول قوم وللوقت قامت الصبية ومشت لانها كانت ابنة اثنتين عشرة سنة فجهتوا بأثا عظيم فاوصاهم كثيرا ان لا يعلم احد بذلك وقال انطاطا لتأكل الأطحاف السادس وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلميذه ولما كان السبت اتدأ يعلم في المجنب وكثيرون اتتمعوا بهتوا قائدين من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجر على يديه قوات مثل هذه أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهود وسمعان أوليست أخواته هنا عندنا فكانوا يعطرون به فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة وحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم وتعجب من عدم إيمانه وصار يطوق القرى المحيطة يعلمه ودعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على الارواح النبسة واوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عفا فقط لا مزودا ولا خبثا ولا نحاسا في المنطقة بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم تخرجوا من هناك وانفضوا الطراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم الحق أقول لكم ستكون لأرض سادومة وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة وذهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم فتمع هيرودس الملك لأن شمه صار مشهورا وقال إن يحنى المعمدان قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات قال آخرون إنه إليا وقال اخرون انه نبي او كاحد الانبياء ولكن لما شمع هيرودس قال هذا هو يحنى الذي قطعت انا رأسه انه قام من الاموات لان هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يحنى واوثقه في السبن من اجل هيرودية امرأت في لبس اخيه إذ كان قد تزوج بها لأن يحنى كان يقول لهيرودس لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك فحنقت هيرودي عليه وأرادت أن تقتله ولم تقبل لأن هيرودس كان يهاب يحنى عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بصروف وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودوس في مولده عشاء لعظمائه وقواب الألوف ووجوه الجليل دخلت ابنة هيرودية ورقصه فصرت هيرودوس والمتكئين معه فقال الملك للصبي مهما أردت طلبي مني فأعطيكي وأقسم لها أن مهما طلبت مني لأعطينك حتى مصفى مملكتي فخرجت وقالت لأمها ماذا أطلق فقالت رأس يحن المعمدان فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت طائلة أريد أن تعطيني حالا رأس يحن المعمدان على طبق فحزن الملك جدا ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها فللوقت أرسل الملك سياسا وأمر أن يؤتى برأسه فمضى وقطع رأسه في الشجر وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية والصبية أعطته لأمها ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبره واكتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء كل ما فعلوا وكل ما علموا فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل ومضوا في السفينة الى موضع خلاء منفردين فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون فتراكضوا الى هناك من جميع المدن مشاتن وسبقوهم واكتمعوا اليه فلما خرج يسوع رآ جمعا كثيرا فتحنن عليهم اذ كانوا كخراف لا راعي فاتدأ يعلمهم كثيرا وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت مضى اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم قبزا لأن ليس عندهم ما يأكلون فأجاب وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له أنمضي ونتاع خبزا بمائتي دينار ونعطيهم بيأكلوا فقال لهم كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا ولما علموا قالوا خمسة وثمكتان فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر فاتكأوا صفوفا صفوفا مائة مائة وخمسين خمسين فأسد الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم قسر الأرغفة وأعطى تلميده ليقدموا إليه وقسم السمكتين للجميع فأكل الجميع وشبعه ثم رفعوا من الكسر إثنتي عشرة قفة مملوة ومن السمك وكان الذين أكلوا من الأرجفة نحو خمسة آلاف رجل وللوقت ألزم تلميذه أن يدخل السفينة ويسبقوا إلى العرض إلى بيت صيدة حتى يكون قد صرف الجنب وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البصر وهو على البر وحده ورآهم معذبين في الجس لأن الريح كانت ضدهم ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرفه لأن الجميع رأوه واتربوا فللوقت تلمهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخاف فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريس فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغالب لأنهم لم يسهموا بالأرغسة إذ كانت قلوبهم غليظة فلما عبروا جاءوا إلى أرض جن ميسارة وارسوا ولما خربوا من السفينة للوقت عرفوه فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هدى ثوبه وكل من لمسه شكيا الأصحاف السابق واكتمع إليه الفرسيون وقوم من الكتبة قادمين من أوروشالين ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأي دنسة أي غير مخصولة لاموا لأن الفرسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأبريق وآنية نحاس وأسرة ثم سأله الفرسيون واكتبع لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مخصوص فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس لأنكم فرقتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس غسل الأباريق والكؤوس وأمور أخر كثيرة مثل هذه تفعلون ثم قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لفحفظوا تقليدكم لأن موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تبعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون ثم دعا كل الجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ولما دخل من عند الجمع إلى البيت سأله تلميذه عن المثل فقال لهم هفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى البوض ثم يخرج إلى الخلاء وذلك يطهر كل الأطعمة ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زمن صفق قتل سرقة طمع خبص مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صورة وصيداء ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد فلم يقدر أن يختفي لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه وكانت الامرأة أممية وفي جنسها في نيقية سورية فسألته أن يخرب الشيطان من ابنتها وأما يسوع فقال لها دعي البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسما أن يخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فأجابت وقالت له نعم يا سيد والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتاة البنين فقال لها لأجل هذه الكلمة الهبي قد خرج الشيطان من ابنتك فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش ثم خرج أيضا من تخوم سورة وصيداء وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر وجاء إليه بأخم آقب وطلبوا إليه أن يضع يده عليه فأسده من بين الجمع على ناحيته ووضع أصابعه في أدنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأنه وقال له إفاتا أي إن فتح وللوقت فتحت أدناه وانحل رباطوا لثانه وتكلم مستقيم فأوصاهم أن لا يقولوا لأحد ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا وبهتوا إلى الغاية قائدين إنه عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والقرص يتكلمون الأصحاف التامة في تلك الأيام إذ كان الجمع كثيرا جدا ولم يكن لهم ما يأكلون دعا يسوع تلميذه وقال لهم إني أشفك على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق لأن قوما منهم جاءوا من بعيد فأجابه تلاميذه من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البريلة فسألهم كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة فأمر الجمعة أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات وشكر وكسر واعطى تلميذه ليقدموا فقدموا الى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك فبارك وقال ان يقدموا هذه ايضا فاكلوا وشبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة خلال وكان الاكلون نحو اربعة الاجا ثم صرفهم وللوقت دخل السفينة مع تلميده وجاءوا إلى نواحي دلمانوسة فخرج الفريسيون واتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه فتنهد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر ونسوا أن يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد وأوصاهم قائلا انظروا وتحرجوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا كبز فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون أن ليس عندكم كبز ألا تشعرون بعد ولا تفهمون أحتى الآن قلوبكم غليظة ألكم أعين ولا تبصرون ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون وحين قسرت الأرجفة الخمسة للخمسة الآلاف كم قفة مملوة كثرا رفعت قالوا له اثنتين عشرة وحين السبعة للأربعة الآلاف كم سل كثر مملو رفعت قالوا سبعة فقال لهم كيف لا تفهمون وجاء إلى بيت صيدة فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارف القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل أحد في القرية ثم خرج يسوع وتلميذه إلى قرى قيصرية في لبوس وفي الطريق سأل تلميذه قائلا لهم من يقول الناس إني أنا فأجاب يحن المعمدان وآخرون إليه وآخرون واحد من الأنبياء فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال له أنت المخيح فانصهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتب فيه ويقتله وبعد ثلاثة أيام يقوم وقال القول علانية فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره فالتفت وأقصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ودع الجمع مع تلميذه وقال له من أراد أن يأتي ورائه فلينكر نفسه ويحمل طبيبه ويدبعه فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلقها ومن يهلق نفسه من أجله ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من افتح به وبتلامه في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يفتح به متجاء بمبدأ به مع الملائكة القديسين وقال لهم الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة الأفحاح التاسع وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويحنى وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت سيابه تلمع بيضاء جدا كالسي لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك وظهر لهم إليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدي جيد أن نكونها هنا فلنصنع ثلاث مظار لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين وكانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له سمع فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده مع وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات فحفظوا الكلمة لأنفسهم يتساءلون ما هو القيام من الأموات فسأله قائلين لماذا يقول الكتبة إن إلي ينبغي أن يأتي أولا فأجاب وقال لهم إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيئا وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرده لكن أقول لكم إن إلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أراده كما هو مكتوب عنه ولما جاء إلى الثلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتبة يحاورونهم وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم فأجاب واحد من الجمع وقال يا معلّة قد قدمت إليك ابني به روح أخرص وحيثما أدركه يمجسقه فيزبده ويصر بأثنانه وييبسه فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إليه فقدموه إليه فلما رآه للوقت صراعه الروس فوقع على الارض يتمره ويزدد فسأل اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا فقال منذ صباه وكثيرا ما القاه في النار وفي الماء اليهلك لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا فقال له يسوى إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع بالمؤمن فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا شيء فأعن عدم إيماني فلما رأى يسوع أن الجمعة تراكضون انتهر الروح النجس قائلا له أيها الروح الأخرس الأصم أنا أمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا ففرق وصرعه شديدا وخرق فصار كميت حتى قال كثيرون انه مات فامسكه يسوع بيده وأقامه فقام ولما دخل بيتا سأله تلميذه على امفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه فقال لهم هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم وخرجوا من هناك واكتازوا الجليل ولم يرد أن يعلم أحد لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث وأما فلم يفهموا القولة وخافوا ان يسألوه وجاء الى قفر نحول واذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق فتكتوا لانهم تحرجوا في الطريق بعضهم مع بعض فيما هو اعظم فجلس ونادى الاثمي عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل فأخذ ولدا وأقامه في وصفهم ثم افتضمه وقال له من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني فأجابه يحن قائلا يا معلم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يدبعنا فمنعناه لأنه ليس يدبعنا فقال يسوع لا تمنعوه لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويفتطيع سريعا أن يقول علي شرا لأن من ليس علينا فهو معنا لأن من ثقاكم كأس ماء بثني لأنكم للمسيح فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أدره ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين به فخير له لو طوق عنقه بحذر رحم واترح في البحر وإن أعثرك يدك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يداني وتنضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفق حيث دودهم لا يموتوا والنار لا تطفق وإن أعترفك رجلك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعرض من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفق حيث دودهم لا يموتوا والنار لا تطفق وإن أعترك عينك فقلعها خير لك أن تدخل ملكوت الله أعوى من أن تكون لك عيناني وتطرح في جهنم النار حيث دودهم لا يموتوا والنار لا تطفق لأن كل واحد يملح بناره وكل ذبيحة تملح بملحه فالملح ججبه ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه ليكن لكم في أنفسكم ملح وسالموا بعضكم بعضا وقام من هناك وجاء الى تخوم اليهودية من عبر الاردن فاجتمع اليه جموع ايضا وكعادته كان ايضا يعلمه فتقدم الترسيون وسألوه هل يحل للرجل ان يطلق امرأتك ليجربوه فاجاب وقال لهم بماذا اوصاكم موسى فقالوا موسى أذنى أن يكتب كتاب صلاة فتطلق فأجاب يسوى وقال لهم من أجل قساوة قلوبكم فسبب لكم هذه الوصول ولكن من بدء الخليفة ذكرا وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمرأته ويكون الاثنان جسدا وكما اذا ليس بعد اثنان بل جسد معك فالذي جمعه الله لا يفرقه انسانا ثم في البيت سأله تلاميذه ايضا عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج باخرى يزن عليها وان طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تذني وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانطهروا الذين قدموه فلما رأى يسوع ذلك اغطاض وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله فاحتضمهم ووضع يديه عليهم وبارك وفيما هو خارج الى الطريق ركض واسد وجث له وتأله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصائف لا تذين لا تقصد لا تتفرق لا تشهد بالزور لا تتفرق أكرم أباك وأمك فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها أفضتها منذ حداثك فنظر إليه يسوع وأحده وقال له يعوزك شيء واحد اذهب باع كل مالك لك وعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى بعمي حاملا صليلا فارتم على القول ومضى حديما لانه كان ذا اموال سهيرة فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما اعثر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله فتحير التلاميذ من تلامه فاجاب يسوع ايضا وقال لهم يا بني ما اعثر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت الله مرور جمل من تقبي ابرة ايثر من ان يدخل غني الى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله وابتدأ بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخواتا وأمهات وأولابا وحقولا مع اضطهابات وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين وكانوا في الطريق قاعدين إلى أوروشليم ويتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون فأخذ الاثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له نحن صاعدون إلى أوروشليمة وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلزونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وتقدم إليه عقوب ويوحنى ابن زبدي قال إلي يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكم فقال له له أعطنا أن واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان هتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصبغ بالصبغة التي أصبغ بها أنا فقال له نستطيع فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالصبغة التي أتبغ بها أنا فالصبغانها وأما الجلوس عن يميني وعن يطاري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعدى لهم ولما سمع العشرة اتدأوا يغطاضون من أجل يعقوب ويخنى فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يطير فيكم عظيما يكون لكم حاجم ومن أراد أن يطير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدمه بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين وجاءوا الى اريحة وفيما هو خارج من اريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان باركيماوس الاعمى ابن كيماوس جالسا على الطريق يصعب فلما سمع انه يسوع الناصري اتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داوود الحمي فانتهره كثيرون ليسلط فطرق اكثر كثيرا يا ابن داوود الحمي فوقف يسوع وامر ان يناده فنادوا الاعمى قائلين له تق قم هو ذا يناديه فطرح رداءه وقام وجاء الى يسوع فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك في الشفاك فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق الأطراف الخادعة ولما خرجوا من أوروشاليما إلى بيت فاجي وبيت عمي عند جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميبه وقال له مذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يبلث عليه أحد من الناس فحلاه واتيا به وان قال لكما احد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب مفتاد فللوقت يرسله الى هنا فمضي ووجد الجحش مربوطا عند البادي تارجا على الطريق تحلاف فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان الجحش فقال لهم كما اوصى فتركوهما فأتياب الجحس إلى يسوع وألقى عليه ثيابهما فجلت عليه وكثيرون طرشوا ثيابهم في الطريق وأخرون قطعوا أبطانا من الشجل وطرشوها في الطريق والذين تقدموا والذين كبعوا كانوا يصرخون قائلين مبارك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبينا داودا الآثية باسم الرب وصلنا في الأعادة فدخل يسوع أورو شليما والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أنف طرج إلى بيت عنيا مع الاسم عشر وفي الغد لما طرجوا من بيت عنيا جاعد فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يبد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يبد شيئا إلا ورق لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوى وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا إلى أوروشديمة ولما دخل يسوع الهيكلة اتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائب الطيارة وكراسية باعة الحمال ولم يدع أحدا يبتاز الهيكلة بمتاع وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوباً بيتي بيت طلاح يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وسمع الكتّبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يضلّكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كلهم من تعاليمه ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة وفي الصباح استنوا مختبئين رأوا سينا قد ياب بالتسليم الطويل فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر السينا التي لعنتها قد ياب فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم هيمان بالله لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقر وانطرح في البحر ولا يشق في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلقونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم وجاءوا ايضا الى اورشليم وفيما هو يمشي في الهيكل اقبل اليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا فأجاب يسوع وقال له وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا معمودية يحنى من السماء ثانت أم من الناس أجيبوني ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا له تؤمن به وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب لأن يوحنى كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل الاصطاق الثاني عشر وابتدأ يقول لهم بانسان انسان غرس كرما واحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرمين وطافا ثم ارسل الى الكرمين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرمين من ثمر الكرم فاخذوه وجلدوه وارسلوه فارغا ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أثيرا قائلا انهم يهابون ابنه ولكن اولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث فاخذوه وقتلوه واخرجوه خارج الكرم فماذا يفعل صاحب الكرم يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم الى اخرين أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوني فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليه فتركوه ومضب ثم أرسلوا إليه قوما من الفرسيين والهيروديسيين لكي يتصادوه بكلمته فلما جاءوا قالوا له يا معلم نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله أه يجوز أن تعطى جدية لقيصر أم لا نعطي ام لا نعطي فعلم رياءهم وقال لهم لماذا تجربوني ايتوني بدنار لانظرهم فاتوا به فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة فقالوا له لقيصر فاجاب يسوى وقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فتعجبوا منه وجاء إليه قوم من الصدقيين الذين يقولون ليس قيامته وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه فكان سبعة إخوة أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا وهكذا الثالث فأخذها السبعة ولم يترك نسلا وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجتا لأنها كانت زوجة للسبعة فأجاب يسوء وقال لهم أليس لهذا تضلون إذ تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السماوات وأما من جهة الأموات إنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليفة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إتحاق وإله عقوب ليس هو إله أموات بل إله أحيائي فأنتم إذن تضلون كثيرا فجاء واحد من الكتبات وتمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسما سأله أية وصية هي أول كل فأجابه يسوع إن أول كل الوصاية هي اسمع يا إسرائيل فالرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانية مثلها هي تحب قريبك تنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيدا يا معلّم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ومحبة القريب كالنسل هي افضل من جميع المحرقات والتباع فلما رآه يسوع انه اجاب بعقل قال له لسه بعيدا عن ملكوت الله ولم يقصر احد بعد ذلك ان يسأله ثم اجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيسل كيف يقول الكتبته ان المسيح ابن داودا لان داودا نفسه قال بالروح الحدث قال الرب لربي ابلس عن يمين حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فداود نفسه يجعوه ربا فمن اين هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور وقال لهم في تعليمه تحرّزوا من الكتبات الذين يرغبون المشي بالطيالفة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينونة أعظمة وجلت يسوع تجاه الحزانة ونظر كيس يلقي الجمع نحاسا في الحزام وكان أغنياء كثيرون يلقون كثير فجاءت أرملة فقيرة وألقت سلسين قيمتهما ربما فدعا تلميذه وقال لهم الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزان لأن الجميع من فضلتهم ألقوا وأما هذه فمن إعواجها ألقت كل ما عندهم كل معيشة الأطحاف الطابق وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلميذه يا معلم ما هذه الحجارة وهذه الابنية فاجاب يسوع وقال له اتنظر هذه الابنية العظيمة لا يترك حجر على حجر لا ينقض وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنى وانبراوس على امتراضه قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا فاجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم احدا فان كثيرين سيأتون باسمي فائلين اني انا هو ويضلون كثيرين فاذا سمعتم بحروب وباخبار حروب فلا ترتاع لانها لا بد ان تكون ولكن ليس المنتهى بعد لانه تقوم امة على امة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في اماكن وتكون مجاعات واقترابات هذه مبتدأ الاوجاع فانظروا الى نفوسكم لانهم سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون امام ولاة وملوك من اجل شهادة المصر وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتمون بل مهما أعطيتم في تلك الشفاعة فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والآب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقصلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمه ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يصد فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارج فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال والذي على الصدف فلا ينزل الى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع الى الوراء ليأخذ توبه وويل للحبال والمرضعات في تلك الايام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شفاء لانه يكون في تلك الايام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله الى الان ولم يكون ولو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص بسر ولكن لاجل المختارين الذين احطارهم قصر الايام هنا اذا ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هوذا هناك فلا تصدق لانه سيقوم متحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات وعاجاتها لكي يضلوا لو امكن المختارين عن فانظروا انتم ها انا قد سبقت واخبرتكم بكل شيء واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعفي ضوءه ونجوم السماء تتطاقت والقوات التي في السموات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الانسان آثيا في سحاب بقوة كثيرة ومدنة فيرسل حينئذ ملائكته ويضمع مختاريه من الاربع الرياحي من اقصاء الارض الى اقصاء السماء فمن شجرة التيل تعلموا المثل متى صار غسمها رفا واخرجت اوراقا تعلمون أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء طائرة تعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض فزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلموا بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب انظروا اصهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت كأنما انسان مسافر فرك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله واوصل بوابا ان يفهره اصحروا اذا لانكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت تمساء أم, ام نصف الليل ام صياح الضيق ام صباح لالا يأتي بغتة فيجدكم ياما وما اقوله لكم اقوله للجميع اصحروا الصفاح ال وكان القصف وايام الفطير بعد يومنا وكان رؤساء الكهمة والكتبة يطلبون كيف ينسكونه بمكر ويقتلونه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عمية في بيت سمعان الابرس وهو متكئ جاءت امرأة معها قرورة تيبي ناردين خالص كثير السماء فقسرت القرورة وسكبته على رأسها وكان قوم مغطابين في انفسها فقالوا لماذا كان تلف تيبي هذا لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من ثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء وكانوا يؤنبونه اما يسؤوا فقالت ركوه لماذا تزعجونه قد عاملت به عملا حسنا لان الفقراء معكم في كل حين ومتى اردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيرا واما انا فلست معكم في كل حين عملت ما عندى قد شبخت ودهنت ضفيري بجسدي للتكفين الحق اقول لكم حيثما يكرر بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلت هذه تذكارا لها ثم ان يهودا الاسخريوطية واحدا من الاثنى عشر مضى الى رؤساء الكهنة ليسلمه اليه ولما سمعوا فرثوا ووعدوه ان يعطوه في الضفن وكان يطلب كيف يسلمه في قرصة موافقة وفي اليوم الاول من القطير حين كانوا يتبحون الفصحة قال له تلميذه اين تريد ان نمضي ونعد لتأكل الفصح فارسل اثنين من تلميذه وقال لهما اذهبا الى المدينة فيلاقيكم انسانا حامل جرة ماء ادعا وحيثما يدخل فقولاه لرب البيت ان المعلم يقول اين المنزل حيث ااكل الفصحة مع تلمين فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدقة هناك اعدى لنا فقرد تلميذاه واتى الى المدينة ووجد كما قال لهما فأعدى الفصل ولما كان المثاء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معه فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل أنا وآخروا هل أنا؟ فأجاب وقال لهم هو واحد من الاثمى عشر الذي يغمس معي في الصحقة إن ابن الإنسان ماضم كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الربل فالذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الربل لو لم يولد وفيما هم يأكلون أخذ يسوع فبزا وبارك وكسرا وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسري ثم أخذ الكأس وشكرا وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أدل كثيرين الحق أقول لكم اني لا اشرب بعض من نتاج القرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله ثم سبقوا وقرضوا الى جبل الزيتون وقال لهم يسوع ان كلكم تشكون في في هذه الليلة لانه مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد الفراق ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل فقال له بطرس وإن شك الجميع فأنا لا أشكر فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يطيح الضيك مرتين تنكرني ثلاث مرات فقال بأكثر تشجيدا ولو اقتررت ان اموت معك لا انسرك وهكذا قال ايضا الجميع وجاءوا الى ضيعة اسمها جسيماني فقال لتلاميذه اجلسها هنا حتى اصليه ثم اخذ معه بطرسة ويعقوب ويخنى واتدأ يدهش ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا واصهروا ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن وقال يا ابا الاب كل شيء مستطاع لك فابز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطر صدر يا سمعان انت نائم اما قدرت ان تصهر ساعة واحدة اصهروا وصلوا لالا تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف ومضى ايضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه ثم رجع ووجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم سقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الان واشتريقوا يكفي قد اتت الساعة هو ذا ابن الانسان يسلم الى ايد القطاط قوموا لنذهب هو ذا الذي يسلمني قد اقترب وللوقت فيما هو يتكلم اقبل يهوذى واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصيا من عند رؤساء الكهنة والكتبة والسيوف وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه وامضوا به بحسن فجاء الوقت وتقدم إليه قائلا يا سيدي يا سيد وقبله فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه فاشتل واحد من الحاضرين السيفة وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع هذنه فاجاب يسوى وقال له كأنه على لص خرقتم بسيوف وعصية لتأهدون كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلموا ولم تمسكون ولكن لكي تكمل الكتب فتركه الجميع وهرب وتابعه شاب لابسا تزارا على عريه فامسكه الشباب فترك الاذارة وهرب منهم مريان فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة فاكتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدفئه عند النار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بالايادة وفي ثلاثة أيام ابن آخر غير مصنوع بأياد ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أنا تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك أما هو فكان شاكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له فأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وسوف تقصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهوده قد سمعتم التجاذيف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت فابتدأ قوم يقصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ وكان الخدام يلطمونه وبينما كان بطرس في الدار اشفل جاءت احدى جوار رئيس الكهنة فلما رأى البطرسى يستفئ نظرت اليه وقالت وانت كنت مع يسوع الناصري فانكر قائلا لست ادري ولا افهم ما تقولين وخرج سارجا الى الدهليز فصاح جيكو فرأته الجارية ايضا وابتداى التقول للحاضرين ان هذا منه فانكر ايضا وبعد قليل ايضا قال الحاضرون لبتروسا حقا انت منه لانك جديلي ايضا ولغتك تشبه لغته فابتدا ينعى ويحلف اني لا اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه وطاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع انك قبل ان يطيح الديك مرتين تنترني ثلاث مرات فلما تفكر به ذكى الاسعاف الثانية وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثير فسأله بيلاطس ايضا قائلا اما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك فلم يجب يسوع ايضا بشيء حتى تعجب بيلاطس وكان يطلق لهم في كل عيد اثيرا واحدا من طلبوه وكان المسمى بارباس موثقا مع رفقائه في الفتنة في الذين في الفتنة فعلوا قتلا فطرق الجمع واتبأوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم فاجابهم بلاطس قائلا اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود لانه عرض ان رؤساء الكهنة كانوا قد اكلموها حتى فهيج رؤساء الكهنة الجمعة لكي يطلق لهم بالحري بارباسا فاجاب بيلاطس ايضا وقال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك اليهود فصرخوا ايضا اصلبه فقال لهم بيلاطس واي شر عمل فازبادوا جدا سراقا اصلبه فبلاطسو اذ كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيهم اطلق لهم بارباسا واشلم يسوع بعدما جلده ليصلب فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الولايات وجمعوا كل الكتيبة والبسوه ارجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهودي وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاسين على ركبه وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الارجوان والبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصبوه فشخروا رجلا مكتازا كان آتيا من الحق وهو سمعان القيرواني أبو أليكسندرس وروفا ليحمل الصديبة وجاءوا به إلى موضعه الجثل الذي تفسيره موضع جنجمة وأعطوه قمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقمر ولما صلبوه فاقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واسم وكانت الشاعة الثالثة فصلبوه وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وآخر عن يصاره فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمتهم وكان المقتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه يناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر ان يخلصه لينزل الان المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن والذان صلب معه كان يعيرني ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الارض كلها الى الساعة التاسعة وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره اله اله لماذا تركتني فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا ينادي الي فركض واحد وملأ اسفندة فلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوا لنرى هل يأتي الي لينزله فصرق يسوع بصوت عظيم واسلم الروح وانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله انه صرف هكذا واسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان ابن الله وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيده بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلوما اللواتي أيضا طبعنه وخدمنه حين كان في الجليل وأخر كثيرات اللواتي صعدنا معه إلى أوروشالين ولما كان المساء إذ كان الاشتعداد أيما قبل السبت جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو ايضا منتظرا ملكوت الله فتجاشر ودخل الى بلاطس وطلب جسد يسوع فتعجب بلاطس انه مات كذا سريعا فدع قائد المائة وسأله هل له زمان قد مات ولما عرف من قائد المائة وهب الجسد ليوسف فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منفوطا في صخرة وضحرد حذرا على داب القبر وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي فانظراني أين وضع وبعدما مضى السبت اشترت مريم المدلية ومريم ام يعقوبة وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ الشمس وكنا يقولنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحذر عن باب القبر فتطلعنا ورأينا ان الحذر قد دحره لانه كان عظيما جدا ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا خلة بيضاء فاندهشنا فقال لهن لا تاندهشنا انتن تطلبنا يسوع الناطري المسلوب قد قام ليس هو ها هنا هو دا الموضع الذي وضعوه فيه لكن ذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرسة انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعبة والحيرة اخذت هنا ولم يقلنا لاحد شيئا لانهن كنا خائفات وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المهدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويكون فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقه وبعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البذي وذهب هذان واخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين اخيرا ظهر للأحد عشر وهم متفئون ووبك عدم ايمانه وقساوة قلوبه لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد حانا وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمعا وكرزوا بالانجيل للخليقة في كلها من امن واعتمد خلق ومن لم يؤمن يدن وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين بكم ويتكلمون بالسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعتين é mina